بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على النبي المصطفى سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع الهدى أما بعد إخواني مكفوفين وأخواتي, واخواتي الكثفات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم عبدالله عوض بالليث الهمامي من دولة الإمارات العربية المتحدة يحييكم وإن شاء الله رح نخوض هذه السلسلة والتي ستحتوي على ثلاثة دروس عنوان السلسلة كيفية عمل حساب على جيميل وقناة على اليوتيوب ومن ثم كيفية الرفع على اليوتيوب خيبة واحد يقول هذا عنوان كله المهم هذا اللي انتو طلبتوه شي مو بليانا لكم انتو انا الان ايوما احب اعمل الشرح الآن أحب أعمله للمبتدئين فرح يكون الشرح مقسم على ايش على ثلاث أقسام او على ثلاث محاضرات محاضرة الأولى كيفية انشاء حساب جيميل المحاضرة الثانية كيفية انشاء قناة على اليوتيوب وزيادة الحد رح نفهمكم إيش يعني زيادة الحد والمحاضرة الثالثة عفوا كيفية رفع مقضع فيديو على اليوتيوب راح الآن في المحاضره الاولى عن كيفية وطريقه انشاء حساب جيني الأدوات المستخدمة مثل ما كنا ناخذ في العلوم دائما اقول لك الادوات المستخدمه وخطوات العمل المهم مهم, مهم لكن الادوات المستخدمه هي المتزله Firefox وقارئ الشاشه ان في دي ندخل على المتزله فايرفوكس انتر انتظر فيصل راح فتحت الان نكتب <sharp> gmail.com g, g m a i l.com enter come up google document busy بحثت بلاك نكتب ادخل على حساب مشكله في مشكلة في تحميل صفحة نتأكل منها نتشغال مشكلة في تحميل صفحة GMAIL مشكلة في تحميل صفحة أيها دخل الآن طبعا هو دقائيا رح يتقرع لحساب لكن أنا سأتصارح بس बेसिकली من حسابي right more but settings document please wait google account need help sign in with a different <grafic>... ترك يولي يتحرك بالتابلو ما تسمع شيء اسمه كرييت اكونت او انشاء حساب هاي كرييت اكونت او انشاء حساب وانتبهوا معي خطوه بخطوه شو راح نسوي نلغى كنترولهم نيم فيرست اللي هي فيرست نيم هاي ما ليش تعكس هنا كن مثلا بنكتب عبت. الله عفوا في لا نو نيكست اسنتيل اغلق ابحث الله ما ناف يرفض اغلق اتش تي تي بي المتصفح تاب شريط. EDIT HAS AUTOCOMPLETE SELECTED كومبليت سلكت اد اتش تي تي بي اس بلانك مكتب جيميل دوت كوم طبعا الجهاز الاشياء هذه بتجي بعد رح ينفتح شرح مشكلات انت مش هضحك وقال انها ادخل الان على it has all are الله last edit هنا مثلا نكتب بليث مثلا اختار اسم المستخدم الاسم الانجليزي اسم هذا شو تبي يكون اسمك jeg vil si det er noe om u u h a b d u l a h to mhabdallah at j a a s o m køyreit a password i det er noe og det er noe om det er noe om det er إذا كان اسمك متوفر أما إذا كان اسمك مستخدم راح يقول لك تنبيه يعطيك بعض الخيارات إن اسمك مستخدم ويعطيك خيارات أخرى لكن أنا اسمي مش مستخدم الباسورد مش مهم إنه يكون شيء معين قدر ما هو يكون كلمة مرور قوية جدا, جداً. أهم شيء إن الكلمة تكون قوية ام يعني ما تكون مثلا 1 2 3 4 4 2 1 ما يقبل هالجميل لا شيء قوي حط رقم تليفونك انا مثلا بحط رقم تليفوني ستار 10 ستار كونفارم ستار ستار سيركل ستوب ستار ستار أشارة تون ستار برثي غروب أيوه معي بعد الباسورد <تصفيق> <تصفيق> ديت بيرث اللي هو اختار الشهر المنث هني نتبه معي بيقول لك المنث عشان تختار المنث خطوة بسيطة تضغط انتر نتبه معي انتر خلو. ننزل مساة سهم عفوا نطلنا هنا دقيقة Edit protected Birthgate Ayoa أنا أفضل عشان تتفاضون ومشكل اللي صارت لي الآن بعد ما تكتبون الباصور تغطون هروب تنزلون سهم تحت حلو Menu button Collapse sub menu تسمعون menu button class أو قائمة فرعية تضغطون enter وتضغطون سهم you... تحت مسافة Edit has auto menu... إيه, عفوا Enter مسافة سهم تحت Blah. You can leave the center. menu button collapse sub menu في دي اي ما يتعامل معاها بالشكل الصحيح. بس انا بشوف انا طبعا تغلبت على هذه المشكله ضغط انسرته مسافه تغلبت على هذه المشكله بهالطريقه ضغط انسرته مسافه أنا بختار مثلاً جولاي. أضغط أضغط. تاب اليوم. أختار مثلا July 7 July menu button حلو نتحرك tab 1 Day edit has auto complete أضغط مثلا 4 Year edit مثلا 1 9 7 9 9 9 9 9 9 9 مثلا فيه في ميل و ميل و أذر للجنس الثالث أو الرابع اختار ميل نتحرك إلى التاب أيوة موبايل فون الموبايل فون مهم جدا لازم تحطون موبايل فون بحيث أنه لو اخترق حسابك لو اخترق حسابك تستطيع أنك تسترجع عن طريق رقم جوالك بدون الحاجة إلى وفجل تتأكد أهم شيء أنه واقف على دولتك انا مثلا هنا اضغط مثلا هنا اكسباندد يونايتد عرب اميريت ايوه واوقف على يونايتد عرب اميريت للاحتياط اضغط انت هو هذا اني طالب منك بعد ما تتحرك لك رقم الموبايل الدخله مثلا هو رودي يكون كاتب لك 971 او 966 على حسب فتح الخط انا بكتب مثلا رقم تليفوني 55877779 55858 مليون لازم تحق إيميل احتياط ايميل بديل تحطها اكتب مثلا أي 100 اكتب اي لا اكتبها <تصفيق> <-س -و> <تبخ> هنا يفضل انك تحط مسافه <تبخ> لا عشان ما تتوهقون للمبتدئين طبعا <تبخ> هنا طبعا تاب واحده باختار الدوله الدب يكون اوريدي واقف على بلدك i agree to the Google Terms of Service and Privacy Policy Checkbox not check تحق... Space Checked Terms Privacy Next Step Next Step button. Next Step oh, Enter Google Accounts Document Busy Phone number edit has auto complete 055 <تصفيق> ايوه هني لازم بيرسل على التليفون وتدخل هذا الكود ضروري بدل الوفيجن الكود قبل كنا نتعاني مع الوفيجن حد عنده وحد ما عنده. عشان بدل ما يكون في وفيجن وف يكون في كود في التليفون طبعا انت دخلت رقمك بالاساس قبل فهني مره ثانيه ياكد لك الرقم يقول لك ايوه تبى هالرقم يرسل عليه ولا لا لك رقمك تبى تعدله عدله تبى ما تبى تعدله تبى تكمل كمل تحركت تكست مسج تبى يكلمني هذا بالتكست مسج ولا الفويس كون الافضل تكست مسج طبعا سوي كنتنيو so الحين ااه طلب مني اني وها سمعت صوت المسج وصل المسج ناخذ التليفون ونشوف الكود هو يقول <تصفيق> دي 6 7 مسجيز دو وان كوم اون نوت messages can contact search +671 zip +67 capital F, plus contact ness today +67 attach media nest, plus 6 more we live back to big territories world territories world verification your very google verification code wa raqam baghra i s s i https@state16 دي كده بس اكتبها 16 16 27 لازم يكون من 8 27 87 87 87 100 continue, continue. https://account.stodg set up your profile document هذا للمبتدئين ما راح تستفيدوا منه اي شيء سو كل نيكست نيكست نيكست ستيب نيكست ستيب هاي نيكست الاولى جوجل اكاونت ستوكمن بيزي فيزيت لينك فيزيت اشوف فيزيت لينك شيء اسمك متابعه الى جيميل كنت Continue to gmail, bud. Continue to Continue to gmail. ما دوكمنت بيزي بس وبهاي الطريقه ان انتهينا من انشاء حساب جيميل الان انت عندك حساب جيميل بالتمام والكمال شفتوا البساطة هالبساطه بساطة جدا جدا ولا حد يجي يقول لي عبد الله سوي ايميل عبد الله ايميل هذه البساطه كلها صارت في عملية حساب جيميل والى الملتقى في المحاضره الجايه تقبلوا تحياتي عبدالله عوض عبد باللي في الهم معني. ولي التواصل راح أرفق وسائل التواصل في المحاضرات الثالثة عشان تضطرون تسمعون ثلاث محاضرات وتستفيدون شكرا